Alhamdulillah nuqil alamin لنظرون يفتون في, في المساكل إن في ذلك لآيات أفلا يستمعون أولا يروا أنه لا نسوق الله وإلى الأرض الجرس فنفرد به زرعا تأكل به وشعبه reason okay. غير اضرام المحتكم ضرام الذي لن يعتدي غير الموجود Gunda <Sessizlik> nagaira ولا قوة جهرته وتروره لَن تَنفِقُوا مَا تَسْتَطِيعُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْكُمْ الذُّلُّ مُقَنَّطِينَ إِلَّا وَعْدَ اللَّهِ وَعَيْنُ الْيَقِينِ وَإِذَا أُعِنْتُمْ فَرَاغَ الْأَمْنُ وَإِذَا